فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التواب وَمَن يُؤْمِن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 والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبأس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله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 فَإِلَى اللَّهِ الْمُؤْمِنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ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 فَدَعْ كُلَّ مَا اسْتطَعْتُ وَاسْمَعُ وَأَطِيعُ وَأُنْفِقُ خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَن يُقَشُّعْ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم الله أكبر